أطلعين. هذا أحد الأخب بعث بهذه بسالة يقول الحمد لله الدعوة السلفية عندنا في في بلادنا في طريقها إلى النور ولكن العامة يصفونهم بالتشدد وعدم اللين في الدعوة لماذا تنصحوننا ننسحوا الدعاة بالجهر والحكمة حتى تقبل دعوتهم قال له الناس كما سنتهم في الندوة في التعليم الطعام, الطعام. لي القول وعدم الغلوة هذا من أسباب قبول الدعوة الرفق وعدم الغذلة قال الله تعالى فبما رحمك من الله لانت له ولو كنت فضلا غليلا غليل فضل قال لا فضل قال تعالى, تعالى ادعو إلى سبيل ربك من الحكمة ومنظر حسنا وجادرهم باللك يحسن نوص الدعاة بالرحم مع قومهم وكلام الطيب وتقديم ما يؤلف قلوبهم من الدعوة إلى طعام من مساعدة بالمال لتأليف القلوب فإن من أسباب قبول الدعوة تأليف القلوب، والله جعل المؤلف القلوب هو من في الزكاة، وكان النبي يتألف الناس للنار عليه الصلاة والسلام ويؤتي عطما لا يخشى فقر، فيسلم الرجل ولا يخشى إذا نان ثم تركه للدين حبا إليه كل شيء.